والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين